فلاني من المجلس الكونغرس الامريكي ولا مجلس النواب الانجليزي قال كذا في مدحب الاسلام كأن الاسلام يحتاج إلى مثل هؤلاء حتى يشهد الحق الكامل موجود في الكتاب والسلام لسنا بحاجة اخواني تيقنوا لسنا بحاجة اسلامنا يستوعب الزمان والمكان أي مسألة من مسائل الحياة تريدها من مسائل القيم والمساهيم التي تحتاجها في حياتك موجودة في الكتاب والسنة وما لم يكن موجود في الكتاب والسنة فقد عفى الله أن يعلمك إياه لأنه لا ضرورة لك في حياتك يكون من متح العقول التي تضيع الوقت والجهد في البحث عن هذه المنتيجة لأن لو أردنا أي مسألة الله لم يخبرنا بها مثل المسائل التي شغلت بها كثير من المفسرين وكثير من البحاغة في تاريخنا لم يذكرها الله والله يسلون الكلب الذي كان مرافق لأهل الكهر لا قيمة انتعرض ما لون كلب أهل الكهر ما قيمته كذلك هناك مسائل كثيرة على هذا المجرع وهذا المنوال لا نحتاج إليها إذن القرآن والسنة شخصية النبي صلى الله عليه وسلم هي التشكيل الوحيد لشخصيتك كانت فقولهم ان الحضارات الاخرى ممكن ان تمد اسلامنا او بحاجة الى اسلامنا بحاجة اليها هؤلاء بلاك لا من تكون خلافتهم اذا اقاموها على منهج النبوة والمدح كان لمن لخلافة بعد الملت العرب ملكا خلافة على خلافة الراصدة على منهج النبوة لتشكيل شخصية المسلم الذي تشكلت به الدولة الأولى إذن هؤلاء يمدحون لنا الحضارات يمدحون لنا حضارة الإسلام بما سقطت به حضارة الإسلام الأفكار اليونانية ماذا أفرزت؟ ماذا قدمت؟ أفكار اليونان أفكار سقراط أفكار غيره أرسوا أرسو، ماذا تقدم؟ ماذا سبحانه؟ أن يتعلمها المرء يعرف الباطل عرفت, عرفت الشر لا للشر ولا كد يتوقيه ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيها وكي قول حذيفة رضي الله تعالى عنه كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن من يفريك من هذا جيد اللي لتأخرج الجانب ربما لا تجده في الإسلام لتملأ به شخصيتك وعقلك ومنهج تفكيرك هذا خبر حتى صار الآن بالأسف وهذا بسبب إسلام منحرف ورثناه عن آبائنا وإزدادنا صار الآن السؤال لدينا من الأحق بالقيادة للجماعات الإسلامية الشيخ أم المهندس أم الدكتور أم الإدارج أليس هذا السؤال مطروح؟ لأن؟ من الأحق الشيخ وعن الان يسمع الامة ان الشيخ لم ينبغي ان لا يتوسد قيادة امهم حق لان الشيخ في هذا الزمان جدر من حرب لان الشيخ في هذا الزمان ردل تشكيله العقلي تشكيل من حرب وإلا الاصل فكتب الفكية ان تعلمك الادارة وتعلمك القيادة فيها من الحكام الشيخ أليس فيها دي لما تقرأ انت صحيح الدخاري لقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لسرقة الناس راق المحاربة. أنا تجد فيها معالم المؤسسة الإدارية لفكرتك، لكن الشيخ الآن يذهب إلى كتب الفقه المتخلفة، كما سنتكلم كثيرا عن تخلف كتب الفقه المتاخرة التي أنشأ هذه الأوقات. وصار الشيخ لا يفعل هذه الأمور، ولذلك صار عندنا الآن انفصام ما بين مفكر إسلامي وفقه إسلامي في هذا الزمان بينا وصل كبير. بين فقيه إسلامي فقيه الشيخ فقط لحيته طويلة وإذا سئلة ونسق يقول أكثر أسئلة تتم على مسائل النسيك والأحكام الشرائية فقط كيف نصلي المحرّد إصبعنا أو لا نحرّد إصبعنا عندما نحج كنا في منها هل النبي يجوز نجد المسائل هذه لمن للفقيه وأما مسائل العلم والبحث. والمناقشة ومناظرة الاغيار وقيادة الحركات فهو لمن؟ للمفتك، المفكر المفكر الاسلام والمفكر الاسلامي لا تجده في حياته قد اطلع على كتاب فقه واحد والفقيه الاسلامي لم يطلع على عمق حديث رسول الله في قيادة الامم وحركة الشعوب. كلاما، كلاهما كلاهما منحرف الفقيه المسلم في هذا العصر رضل منحرف شعور ما تطمع له كانه شاد شاد الفقيه المسلم المعاصر شاد خريجي معاهد الشرعية هم طمت الامة في هذا العصر اخواني مجددين هذا العصر لا تجد فيهم منهم واحد تخرج من مدرسة الشرعية عمت الان عمت من افرز ابداعا واطلا صحيحا في امتنا لم يخرج من المدارس الرسمية في الشرعية الازهر ما يخرج لنا اهد يعني لو رجل لا دنيا ولا دين. لما يتكلم في الدين غلط، وبيتكلم في الدنيا رجل طارنا. لا دنيا ولا دين. فلن يجي كليات الشريعة عزيزه العسلمين ويخرجوا لمحاهد ولله في خلقه بقر. ومفكرين في المقابل الاخر هؤلاء المفكرين والعباقرة كذلك عهد. من يوم تأتي مفكر ذراحة الترابي ومفكر ذراسل مفكرين قيادات جماعات المسلمين الآن قيادات الإخوات من غيرت أنا أستغرب ما هي كلها من إفرازاتي فكرة المحرث لأننا سرنا نشعر أننا بحاجة لغير الإسلام يعني فقير نعم أنت بتغيير الإسلام لكن إدارة الإدارة لازم يبدو خلا من من العلوم الأخرى كان في الإسلام نريجة فوة لإفراد علوم الإبارة من ذاته ومن داخله من, داخله من داخل شخصية المسلم من داخل شخصية المسلم في بنائها الاسس التحيحة من كتاب الله وتفرز بعد ذلك عقلية اسلامية تبديع في اخراج الحق على يكرم كأنه لا يوجد لا نصبق اخراج من الروح على الاغيار لنصر لنأخذ الحق من الناس مذكرين عدد قيادات اسلامية قال قيادات اسلامية في هذا العصر وخر يجيه معهد الحقوق وحامل يوم رجل خمس سنوات من عمره او اربع سنوات وهو جالس امام استاذ دكتور امامه وهو يقول له قال المشرع كذا والمشرع وين ده وين مشرع القانون اما الفرنسي واما الايراني واما صوره القانون العليا واما المذكرة التفسيريه كان السنوات او اربع سنوات يقول وقال المشرع وقال ودورنا حفظ القانون ودولة وبعد اربع سنوات وهو هو بعد ذلك يدخل في القانون وموارث القانون بعد ذلك ما يشوفه لقاءات حركة اسرائيل فيه فيه عن مسألة تقع ماذا يقول لك نحن مع القانون هو مزهور خمس سنوات جراسة وخمس سنوات حملنا بين المحاكم حامل وهو قضايا قضية القوانة المعانو حضرة قولهم ايقص احترام القانون الله بذلك تريدوا أن يتخلى عن هذه السنة سجلسة النصابات حركة إسلامية إذن إلا كذلك أغلبهم أغلب الآن مقادة أغلبهم في الريجي ماذا؟ القانون فإذا في الأمسنا نحن مع القانون نحن نحترم القانون لا نحترم القانون كمستراتي أنت تدرسه ولا تسمع على كلمة المشرعة البصور والقانون وغيرها مذكرينا بهذه الدرجة وهو بهذه بهذه الفصام والحديث الان من الذي يقوم حركة الصحوة من الذي يقود حركة احياء وتجديد الامة من؟ ماذا ليسا؟ بعضهم يريد ما الاعتذار بعضهم يريد ان يحيي الامة بما ستدت به الامة الامة ستدت لاسباب فنتكبينها ان شاء الله في دروس المستقلة ما هي اسباب سقوط الحضارة الاسلامية ثقوطها ما هي اسبابها؟ سيتبين أن من أسبابها مثلا الصوفية الصوفية أكبر مدمر بالإسلام أكبر مدمر لعقلية الرجل المسلم ولبناء الحضارة الإسلامية يأتي شيخ يريد أن يحيي الأمة بماذا؟ بالتصوف. هذا كتاب سيد حوى عليه رحمة الله في حركة إحياء الربانية ماذا يحصد إحياء الربانية؟ لا تصد يفيد الناس قاد بحاجة إلى التسكية وعلى أي منهج على منهج التصوف. واحد يريد ان يحيي الامه بما بما ظلت به الامه واثقبت به الحضارة والوهو من اسباب المنطق اليوناني لان احنا سقطنا بسبب المتكلمين الاشاعره ومن اسباب سقوطنا حركة الاشاعره في فكرتنا وهي حركة المتكلمين وهي افراز جزء من الفكر المعتزله افراز جزء من الفكر المعتزله لين جاء فكر هذا المعتزله من حضارات اخرى المنطقيه ويريد ان يحيي الامه على اساس السقوط والمنطق اليوناني كأن القرآن والقرآن للدوء والناس الأن مشغولين من يقول أنا سمي وأنا سلفي وأنا لا أهتم بكل مواثرات الدنيا وأنا أريد أن يحيي الحضارة على سلس الحديث والنبي حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو مشغول ماذا فقد دوره في البحث التراث ولكن كم استفادته من هذا التراث مطابع تدفع لنا يوميا المئات والآلاف من الكتب التي فيها حياء التراث الإسلامي ولكن لما تجد هذا الذي يحقق الكتاب ويريد أن يعلمنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويحيي لنا الجزء الفلاني والكتاب الفلاني السني فنستيعابه له ولذلك الدولة صارت الدول تعرف أن حرجة حياء التراث لن تؤثر كثيراً لكن إن شاء الله تكون سبب لدمارهم هم يضحونها الكافر اللعين الحسن ملك المغرب يقوم على احياء كتب التراث الاسلامي صحيح ويطدرها في البداية لذاب بالكلام الشرك والكفر حضرة امير المؤمنين المسلمين ولي المؤمنين في العالم لا انا الحمد لله امير ولي المؤمنين به يعني والحسن هو كذا ولكهم لا يهتموا ولا يروا اثر لهذا وبعض الناس مشغولوا يقول نريد ان على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا نظرت إلى, الى امره وحاله يريد فقط بهذا الحديث ان يثبت الشرعية على الواقع المعاصر دور الناس شيخ اصبغ الشرعية على الواقع المعاصر وذلك يا اخواني نحن لسنا بحاجة الى لسنا, يعني بحاجة, يعني بمعنى لسنا بحاجة ان نجلس مطمئنين هذه الكتب دينا ونحن مسلمون لا انا اتكلم ان امتنا في هذا الزمن حريفة فوان بغي ان تفلح نفسها على اي اساء على اساس الفكر الصحيح انت عود متعمقة الى كلام الاوائل ولا يغروها بنيات الطريق كان امام احمد جالسا تحدث على النكاح اي على الزواجه حظى عليه ورغب فيه وكذلك على التعدد فقام رجل بعد رسول الله فقام رجل وقال ولكن ابراهيم بن ادهم قال قالوا إياكم البنيات يقولنا نخبركم بقال رسول الله وأنتم تخبرونا ببنيات الطريق قال بناتها قال فلا أنقلا الله أن نقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذالك حركة إحياء الأمة ينبغي أن من النص أن نرجع إلى النص إلى نظارته إلى عمق ما يحتوي ما يحتوي من معاني عظيمة تشكل نفسيتنا تشكل عقليتنا لا وكذلك المصيبة الآن أننا نهتم بالواقع بحيث يؤثر على أفكارنا نبشر الواقع لنرى الباطل الذي هو فيه وكيف يتعامل معنا ولكن لا نتأثر بأفكار الواقع بحيث تصبح جزءا من تفتير عقليتنا يعني بالمعنى المسلمين من المسلمين الحق قامت هيئة أمم قامت هيئة لمن قام هيئة بجل ولا تقيد أفكاري ولا تهمني يبقى الكافر كافر والمسلم مسلم جاءوا ليقولوا لنا هناك وحدة اديان وهناك تعاون اديان كلهم حقيقة مع السلامة لكم جينكم ما لكم جينكم من يدي الملك فلا نهتم لا بالواقع لان كثيرا من افكارنا ايها المشاهد كلنا انا المتحدث معكم لان الكثير من افكارنا لم تشكل من خلال حديث رسول الله ولن تشكل من القرآن الكريم ولن تشكل من من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنها مشكلة من ماذا؟ من الواقع الذين عيشوا هذا الإنسان يريد منا من بطن أمه فيركض ليحدي, ليحدي يركض إلى المدرسة يحدي وبعد أن يحدي المدرسة ليحدي لا يحتاج أحد يقول له على أن تذهب إلى المدرسة يذهب إلى المدرسة يذهب إلى الجامعة وفيهم من الجامعة فيهم كما يخرج الربيع البقر من بطن أمه ويذهب <تصفيق> فورا يذهب بعد ذلك الى الوظيفة وبعد ذلك يتجمد ويتشم ويتزوج ويتسافد في الليل كما قال اليهود عن غير اليهود قالوا عن غير اليهود اليهود شعب الله المختار والارض ملك لهم والبشر بهائم كل يقولي خدمتين الله لا تفعل البهيمة تعمل تكيد تكيد في النهار ثم ترجع الى بيتها فتأكل وتشرب وتتسافد وتندرب في زريبتها وهذا حال المسلمين حال القطعان الكبيرة من امة الاسلام حالها كذلك. تقل في النهار وتعمل وتتعب، ثم ترجع الى البيت منهوكة القوى تأكل وتشرب وتتسافد وتستغل بهذه الزريبة لتسما بيت وبعد ذلك لا دخل له هذا الوقت هذا تشكيل عقلية من حتى يحتاج محتاج. نحتاج الى رافعات قوية جدا حتى محرك المسلم يا رجل صور يا رجل تحرك عن الله من شان الله إذا أخذ شنقتك لا يتحرك لا يتحرك ويعطي دور المشاهير الصوفاء ويستد التكاليف عنك يعني يقول لك الآن حسب التوابيتان بدولة إسلامية في السودان ماذا وضحية في شعب السودان ليقول له انت غلط اخبر على مرحلة جديدة صحيح ماذا؟ ليش يقول لهم انتم مسلمون هكذا يكون مسلمون انتم ما يش ناقص ناقص ناقص شيء ولذلك هم يقدموا اسلام بلا تكاليف وهو اسلام يرجع اسلام بلا تكاليف والناس يقول انتم جيدين ما ينقصنا كل بخير الحمد لله ما يتفنج. ما ينقصنا غير بس يبقينوا الطيبة والرضا عننا الحواطع لا يوجد ما هو أفضل من هذا واقع نعيشه ونحسه وأمتنا بخطب ودريس وعب ذلك لا يتحرك المسلم ولهو مثبتات الأعلم من جهة والواقع من جهة وطلب الوظيفة من جهة وخوف ضياع المستقبل من جهة وحكذا مثبتات كلها ضعفة لفهم لها ترجمة نرجى إلى القبيل إذا نحن لسنا بحاجة إلى أي شيء آخر ليشكل شخصيتك أيها المسلم حتى إخواني صدقوني وهذا ذكرته أنا في خطوة الجمعة عند الإخوة بعض الناس حتى لما نتكلم عن نصرة الإسلام وأن الإسلام بذاته الإسلام بنفسه فقط قادر أن يحكم العالم ويدمر أقوى القوى في العالم أحسن الناس فينا وأفضل الناس منا لا يتصور أن الإسلام يحكم بمثل هذا الواقع لابد من تغيير السنن من أجله يعني واحد يسأل لما تقول له عن إسلام قادم وستفتح روما وسينتشر الإسلام حيث بلغ الليل والنهار و... ويقول لك يكون المعركة القادمة بين الإسلام وغيره بالسيف ولا بالبارود هو لماذا يسأل هذا السؤال لماذا؟ لأنه لا يتصور أن ينتصر الإسلام بهذا الوقت كأن الإسلام فقط ينتصر إذا كان في سيف لما يأتي بارود هذا ليس ثم هؤلاء الذين يقولون وهذا للذكر لا بد أن ننتبه لهم هؤلاء الذين يقولون حتى الذين يقولون أننا بحاجة إلى حضارة الغرب في بنائها المادي هؤلاء لأنهم مقتنعون أن الإسلام في ذاته لا يشكل عقلية علمية تبني مجتمعا مسلما قادرا على إمتاج التقدم العلمي في شؤون الحياة لا لو سألت رجل هل في ذات الإسلام القوة الذادية على أن تنشئ إنسانا حضاريا ويبني بناء أمة مدنية بمعنى هذا الموجود الصناعات وغيرها هل في إسلام ذلك؟ يكون الجواب طبعا لا الإسلام فقط يقدم لك أن تعبد ربك شؤون الآخرة وحياة ذوها تشريعات الحياة أما أن تنشئ مسلما جفا سنن الكون ويتعامل معها ويكتشفها ليستخدمها ويطور ويطور شؤون الحراء موافقة للسنة لا تصور أن في ذات الإسلام هذه القدرة لا تصور وهذا سنتكلم عليه في توحيد القدر سنتكلم عليه توحيد الإسلام توحيد الشرع توحيد القيام وتوحيد القدر الذي يجعل المسلم مبدعا يا جماعة آه ماذا أقول لكم الإسلام،, الإسلام بذاته هو الذي يبدع هو الذي يصنع الإنسان المبدع دنيا وأخرى فلسنا بحاجة إذا الغيب في تشكيل شخصية المسلم حيث في تشكيل شخصية المسلم لا نحتاج إلى غيب هذه كلها نقاط بعض لدينا نشترها في هذا الزمان وتعيشها الحركات تعيشها الشعوب يعيشها الملتحية يعيشها الناس كلها تدل على انهزامية الشخصية الإسلامية انهزامية وهي ليست إسلامية لا شيئة فيها بل مليئة بالشوائب، مليئة بالدخان فيها العوار الكثير الذي أدى بنا إلى نحن سؤال سننتهي به في أمر المعتزلة لماذا انتصرنا على المعتزلة وبعد ذلك سنتكلم لماذا هُزِمنا أمام استالوث المتن وهو ارجاء جبر تصوف فأنتم لماذا هُزِمنا في الكلام هناك اسباب خاصة بالمؤتزلة وهناك أسباب كانت في داخل أمتنا نتكلم عن الأسباب التي كانت عندنا التي منعتنا من أن ننهزم للمؤتزلة لأنه الهزيمة تنبيه بعملين بالعامل الخارجي المهاجم والعامل الداخلي الضعف والنصر يتم بأمرين بقوتك وضعف الخطر إذا كان غيرك أنت قوي ولكن غيرك أقوى منك. كالتنقص لا تنقص ولو كان غيرك قوي وأنت أقوى منه هل تنهزد؟ فإذا لماذا هزم فكر المعتزدة؟ نعملنا لهزمه نحن فماذا كان عندنا حتى هزمنا؟ وماذا كان عندهم من الضعف حتى هزموه؟ فماذا كان عندنا أولا نبارك النفط النابوي وقوة؟ تعرفون ان فكرة المعتزلة فكر في ظهوره في أمتنا ظهور متقدم يعني ظهر بداية الدولة الأموية ظهر فكرة المعتزلة وفي ذلك الوقت ما زالت أمتنا ماذا؟ بقوتها وشبابها حركة الإسلام ما زالت ثافقة وقوية ومتقدمة إلى الأمام ولكن ليست متوقف وليست متوقفة لأن الوقوف إخواني وعادل ماذا؟ يوحي تراجع الوقوف هو تراجع قبل واحد لأنتم ففي ذلك الوقت لما جاء فكر المعتزلة أمتنا كانت حية والنص النبوي مشرق لأنه لو جاء الآن لو يكن فكرة خلق القرآن أنا متأكد من هذا لو لم تكن فكرة خلق القرآن القديم ومبحوثة كمسألة خصومة ما بين فكر الهدى وهو أهل السنة والجماعة ومن بين فكر الضلال وهم المعتزل لو جاء الآن الناس لا توقفوا خلف القرآن يعني القرآن مخلوق هي مرجعت بالنص والناس لم يفهموا منها شيء ولم يعرفوا منها شيء يعني القرآن يعني يجود أن نقول مخلوق أو غير مخلوق يجود أن نقول يعني كلام الله لكن مخلوق فمثل هذا الوضوح في قضية طرح بدعه لأن دارت النص النباول للأمة ومعالم الإشراق في عقولها والفهم الواعي وعركة الإسلام المتدفقة الحيوية حلميا وعسكريا فكر معتزلة كان ضعف ولذلك كان حرب الأهل السنة له شديد قاموا عليه أشد قيام ففلوا قوته وواضح الأمر قالوا الإمام الشيخ يناقش حصل صد تعال يا حصل صد أحد أئمة معتزلة الذي كان يقول بخلق القرآن وكان رجل قدر نعم ناقشه وبعد, وبعد ناقشه والناس حضوره فرأوا غلبت من غلبت الإمام الشافعي على أحف الصد حتى قال له لقد كفرت يا حفظ لقد كفرت لقد كنت كلام كفر لقد كفرت يا حفظ المناقشة كانت فيها حيوية فضح إخواني فأمتنا كانت بعد لم يدخل فيها عوامل الانحراف الزجي عوامل الضعف دخول الأفكار الأخرى بعد فأمتنا كانت دخول جزئه متنفل بجماعة المعكزلة واما ما زال اهل الحديث بوعيهم اهل الحديث كانوا بعد بوعيهم وعقولهم وإدراكهم وفهمهم وعفقريتهم وامتنا ما زالت تنجب العباقرة وتنجب الافحان القوية ما زال الامام الشافعي. تعرفون ما معنى الشافعي؟ هذا عقلية سنتحدث في مقام اخر هذه من عقليات التاريخ الانسانية التي ينبغي أن يفتخر الإنسان بكونه إنسان أنه موجود في الدنيا واحد مثل الإمام الشافعي يكون بمثل عالي العقلية الإسلام إخواني لا يمكن أن يؤتي آثاره إلا بعقول قوية ناظرة تستخدم العقل ولها قوة إدراف عميط عندها القدرة كما قال عمر رضي الله عنه لا استب الخب ولا الخب يخدعني تصور هذه العقلية واحد من الصحابة يقول والله لولا لا الاسلام لكدت كيدا تسامعك في العرب هذه العقلية ماذا هي مشعة عقلية فاهمة دكية الاسلام لا يقول على الخموض الصوفية هي التي تبني الخموض والصوفية هي التي تبني عقلية الركود وعدم التفكير التي يقول صاحبها اخلع عقلك عند حذائك واتبعني نعم الشيخ الصوفي يقول عليك أن تسلم لي كما يسلم الميت لمن؟ لغاسله ما زال التقليد لا يوجد في أمتنا التقليد الذي يريد كذلك إشراق العقول وإبداعاتها من أسف هذه الأمة بعد ذلك انظروا للفقه انخذوا لذئن من منهج أو نموذج لعطلية الأمة كيف الحضارة النص النبوي في قضية إخراج الأحكام الفقهية ما زال معصعا أي فقه يريد مسألة؟ يذهب الى النص مباشر ويتعامل معه تقريب ضعيف تعصب غير موجود ابدا قضية انا شافعي انا مالكي انا حمدني انا في امتنا تتعامل على سلسل الاشراق علمي والتعامل مع النص والعالم فقط مبلغ لدين الله يأتي العام بدوي الذي لا يفهم شيء كما قال ذهب البوار على عقديه يأتي للشافر يسأل عن المسألة له يقول له كيف يقول من اين في قديها يقول من حديثة رسول الله يقول سمعا وفاعة ويخرج ما زالت ام بعد ذا فبدأ العلماء يخرجوا الأحكام الثقية من النص جاء دور الثاني وهو جاء دور المخرجين على كلام العلماء من نصيتها وضع في الرسل للبركة صار الناس يستخدمون حديث رسول الله للبركة فإذا جاء جيش من الهزاء ليغزو بلدتنا فلنذهب إلى المسجد الجامع ونقرأ صحيح البخاري من أجل أن يرفع عنا بلاء هذا الهجوم فقط ضر دورنا للحديث النبوي للبارك للتبرك حتى الله ينصرنا وإلى عرضنا الاستسقاء نقرأ في البخاري الله يرزقنا وهي كلام واما التعامل مع النص للحكم الشرعي لا الان صار تخريج كلام العلماء, صار... كلام العلماء هو النص والبحث له عن ادل اذا لم يدل له ادل بأيه. ثم جاء فريق اخر وصار يخرج الاحكام الشرعية على اي كلام؟ على كلام العلماء فالله كتب محرجة على كلام العلماء ثم جاء من يشرح كلام العلماء ذا المعاني فلا بد ان نشرحه وصارت الشروحات على كلام العلماء جاء بعدين فترة الشروحات ملات الدنيا صار الكتاب الواحد الفقهي اللي شرح مذهب فقهي في 30 مجلد 40 مجلد طويل فلا بد ان نبحث ونختصر هذا المجلد في مختصر في مجلد فنشأت حقيقه المتون ثم واحد جاء قال بعد ذلك نشوف شو الطرف ترف العالم التعامل مع الناس فصاروا يصيغون الفقه شعرا والشعر بعد ذلك بدو يأتي ش الشعر والم الفقه يصيروه شعرا يأتي مجموعة ثانية ما تصنع يشرح الشعر من يأتي من يشرح الشرح من يعلق عليه ويحشي عليه الصحابي الحواشي والنفس أيضا دوره فقط قراءته بالدركة نسلنا فقط دور العلماء في تخريج كلام العلماء انظروا الى هذه هذا اين هذا اسقاط العقل كله لا قيمة للعقل فيه. لا همية للعقل. القصد انه لما جاء المعتذرة كان ما زال النص النبوي حي في امتنا والتعامل معه هو مشرق وعقلية الامة عقلية مبدعة كان ائمة كبار يصهمون عباقرة انتم اخواني فكانت امتنا بعد حيئا وعن نبارة النص النبو الداعية لعدم وجود الغيب ما يقبل غيب فمن هنا نحن نسمع مع ابن حزم عليه ورحمة الله عندما يستهزئ نعم يستهزئ في كتابه هي احكام في وصول الاحكام في مقدمة كتابه هي استهزئ بكلمة وردت عن الإمام مالك الإمام مالك جاء رجل وقال أريد مكانا من المتجا قال أريد أن أناظرك قال لا تجالسني طبعا امام مالك كان شديد مع الخصوم واحد يأتي يريد ان يناقشه ويتكلم مع نادي الحرس طورا الشرطة يقول دبروا السجنها ما <تصفيق> حمالك بل وحتى مرة جاء احد كبار لأمنا واراد ان يصلي في المسجد النبوي ولكن كان كبير في السن فمسل في بصاف وطرد في المسجد طورا امام مالك داع الحرس وقال داعيكم بالسجن فقال امام مالك انا فلان قبل ما بسطتها لقال شدة الحر وانا عدود قال الله ما فعلت الا هذا قال والله ما فعلت إلا قال غنت أنك تريد أن تحدث بدعة في مسجد رسول الله جاء رجل لمن قال يريد أن يجادلك قال لا أجادلك قال أنت إن فماذا نصنع قال إن غلبتني اتبعتك وين غلبتك, اتبع غلبتك اتبعتني وين غلبتك تبعتني قال أذا جاءنا رجل وغلبنا اتبعنا دينه اليوم كل يوم, يوم نتبادل ونتحول فذلك هم كان جماعة سكين قلهم جماعة رجعيين جماعة تعال نأخذ شوية من الفكر اليوناني جماعة ما يت واحد وعدي يقول تعال نأخذ حقا من الفكر الغير من يصنع به يجمل بالجريد والنحات عبد الله بن سلوف رضي الله عنه ولما دخل على الجماعة الذين يعدون بالحصرا شين كلام بدع في ذلك العصر نشأ الكلام الشديد ماذا ماينه في ذلك الوقت وليس فقط كلامهم عن بدع انه يظهر الرجل مثلا ويصلي بطريقة بضعية او يضع جده تحت صدره او كده اننا يتكلمون كذلك عن البدع في قضية استيراد الحق المدعون من فكر الاغيار اذا كانوا لا يقبلوا في مساء للصلاة مثل ان يفرش الرجل كما رأيتم فيما عند مالك ان يفرش الرجل بساطا على الارض ليصلي عليه لانه لن يكون على عهد, على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل ممكن ان تتصوروا ان يقبل منه ليقول له والله قال ارستم ممكن أن يقبل منه هذا ولذلك كانت أمتنا جماعة رجعيين في ذلك الوقت السهيم والذكي والعالم والعبري يدرك أقوال الغير ويعلم مصادمتها للكتاب والسنة وما يصنع يردها وأما الإنسان البسيط العادي فموضوع على أذنه ماذا جذر لا تقدم إلا من هذا هذا المصدر فإذا جاء الرجل يقول له قال أرست قال كذا قال ما لا يصنع به ولا يصنع منه شيء تعلمتم إخواني فما زال النص النبوي بكل هذه الأبعاد حياً في أمتنا وذلك لفراته حتى الصوفية في بداية الأمر مثل الذكر لفرت من الأمة وأعلنت الأمة أن الصوفية كاثر ذلك من يقول هذا النص من اكتشاف من هذا النص من كتاب اللو مع للطولسي يقول ولقد سيق في اسمعها النص يقول ولقد ثيق الصوفية الى الوالي فامر بقتلهم جميعا الا الجنيد فانه تستر بالفقه لان هو كان يشتعى على مذهب يبيتا اذا كان في بداية الامر هو حتى يأتي الصوفية يش يسمعوا فيه امتنا حية كانت امتنا لما هميت يأتيه يقول على رجل يقول قراء صلقوا لها هذا رجل الارض المتفتح الارض الحضاري القبض كانت امتنا بعد حية ما هي الاسباب في الطعف لدى التي ادت لعدم قبول الامة ثانيا الجفاف لما تزدها جاءوا بعبارات التي تعاملوا بها العامة الجوهة العرب القديم توحيد العدل كلمات كما ترون لما نشرحها لما شرحناها البارحة في هذا شبه وعبارة صعبة والناس لا يسموا بهذا قدم في خلاف نص القرآن نص القرآن ترى في الإنسان أي إنسان بسيط يفهم منه المراد أي إنسان العديل والإنسان العبقر الغافي يفهم منه كذلك مراده فهو يتعامل مع جميع الصدق ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان العادي يأخذ الأمر وينسلم والإنسان العالم يأخذ الأمر ويدرك حكمته ويكتشف مغالطة الآخر وهكذا النص النبوي النص الحكيم النص عالي في في معانيه في مراده وبسيط في أسلوبه لكن كما مراية عباراتهم فجة وعباراتهم ومعبة لدى العوام فغير مقبولة, مقبولة العوام. لان اي موضوع من مواضع المعتزلة حتى يشرحها للعام يمكن يشرحها الساعتين ثلاثة بعد ذلك العام يقول والله يا شيخ انا مش فاهم عليك الله يجري سيني من الموضوع وخليني على ما انا علي صحيح؟ فلذلك جفاف اسلوب المعتزلة في افكارهم وطروحاتهم وعلمهم فلذلك بقي على هذا الاساس فكر المعتزلة فكرا كما يقال هذه الايام ماجين صح ولكن انه متيقن انه هذه المصطلحة فكرا مخبويا يعني من يأخذه قلة من الناس طبعا هي صفوة عقلية لكن هم ضلات لكن بنسبحها من الناس لا يرفونهم ولا يجلسونهم لذلك قل اسباعهم ولم يصبح لهم مادا شعبيا واضح اخواني ثالثا صدور بعض الافكار والألفاظ التي تشير حلق عوام المسلمين عيني. على المسلمين على وتن على ورنها المعتزلة دي لأكي صدرت منهم كلمات غير مقبولة هذه العوام مثلا المعتزلة يكثر كثير من الصحة الصحابة. ويرون ان الصحابة الذين قاتلوا مع معاوية ضد علي هؤلاء الكفر بل يرون كفر م... بعض المعسلين يرون كفر علي وبعضهم يرى كفر كثير من الصحابة فلما يأتي واحد ويكفر الصحابة لدى العوام وقضية الشيعة ما زالت قضية في ادهان الناس ويكفير الحلق واحد يتكلم عن الصحابة فقط عن انه لم يفكر منهم هذه من أفكارهم التي جعلت الناس ينفروا منهم كذلك من أفكارهم التي نفرت الناس منهم صدور بعض الكلمات التي تدل على جفاف قلوبهم مثلا أن يأتي رجل و... وقال له مثلا هو الرجل العام يعلم أن الشافعي مثلا عالم في الحديث أو الإمام أحمد عالم في الحديث ويعرف الصحيح على الحديث وبحيثه فيرهم مثلا لما تزل يقول له فيذكر فكرةنا المتجلي فيقوم لو هذا الحامي أو هذا الإنسان ويقول ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا في الحديث الصحيح فماذا يسمى هذا المتجلي؟ يردده نقول لا نستمع لهذا هذا كلام حشوي واضح فيرد الحديث النبوي ولا يحترمه فعليه يؤدي للناس ماذا أن يبتعد عنه ويقول هذا الرجل ما يحترم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في عنه وكذلك صدور بعض الكلمات منهم كما قلنا لكم سابقا ان بعضهم قال لو وددت ان هذه الاية تحق من كتاب الله لانها تخالف مؤتقته كما يظن فهمتم اخواني لذلك هذا صدور بعض الافكار والالفاظ التي لا تقبل بالعوام على وعلى علماء المسلمين جعلت الناس ماذا ينفرون هناك اثباب كثيرة بلا شك ان فتنة خلق القرآن كانت سبب للقضاء على المعتذلات بحيث الناس لما رأوا هذا الرجل من الصادر الذي يسمي الصديق الثاني لأنه من رجة المسلمين الردة الثانية كما منع ابو بكر رضي الله عنه ردة الأولى لما رأه صبره واتبعه عبه الناس وقدف الله في قلوب الناس محبة هذا الرجل فجعل الناس ينفروا من المعتد وذلك كان الإبن الرحمة رحمه الله يجعل فطرة الناس, الفطرة فطرة الناس سبيلة بلالة عن الحق من الباطل في التلالة في البيان الحق من الباصل كان يقول رحمه الله إمام أحمد بيننا وبين أهل البدع ماذا؟ ما تعرف النص؟ كان يقول إمام أحمد رحمه الله بيننا وبين أهل البدع يوم الجنائز ماذا يعني؟ يعني يوم الجنائز سيعرف الناس من المحكمة المفتر فإن الناس إذا كان الرجل حبيبا إليهم راض يعني محبا لهم سيرشوا ماذا؟ في جنازة وذلك لما مات الإمام أحمد كانت آية من آيات الله في مشي الناس معه فكان سبيل الرضا وقلوب لهذا الأمام واضح إخواني أهلا من بعض الأسباب التي جعلت فكر المعتزلة يهزم أمام فكر أهل السنة والجماعة حدا عنده يعني أي شيء أو أي سؤال نعم أسباب الداخلية لدينا اللي لحنا خصوهم نظارتنا وأسباب بعيفة لدينا هذه جباب أسلوبنا تزل الفكرية صدور بعض الأفكار والأفكار التي وصلنا عن مخالفة الفطرة وهكذا هي أسباب ذاتية للأفكار وهي كونها ضلال وغير ذلك هذه قد تكون الأسباب مع موافقة الحق لدى الناس وجعلت عدم القبول للناس لهذه الأفكار وهذا الطرح لنا تزل نعم أستاذ كنت آه نعم ما ما تبعتها ما تمل إذا حزن علق على هذا بقال وهذا كلام صقة تافه اللي هو قولي ولم يذكر عن مالك لكن القصة مشهورة عن مالك عندما رفض أن يناظر الرجل كما رأينا رفض أن يناضروا قال كلما جارنا وغلبنا اتبعنا دينه ورفض المناورة فيقول أن تبعوا هذا الرجل أن نتبع ملة إبراهيم الذي يناظر الكفار لكن هو لم يعرف الحزم ولم يبصر بيات على المقال الذي قاله هذا الرجل وهذا الإخوان وإنما من أجل أن ينبذ مدام أهل بذعى وكذا يجب أن ينبذ ويستعد عنهم هذا الإخوان فما بياشكن العلماء أن لا في الكتب فرض على ما تزلى ونظرهم ولم يقبلوا منهم وحتى وصل الأمر عدم قبول حديثهم بالرغم من ما تزلى كمرأة هل تزلك من رسول الله؟ ما تزلك يعني الغريب جدا أن العلماء على السنة رواو من الخوارج. ولكن ما تجده ما منهم واضح إخواني؟ بالرغم أنهم صادقين في كما رأينا كذا ولكن طرع أنه مثل إمام الزهبي إذا مثل اللي لعمر بن ماجد يقول الضال الضال ولا يذكروه ثم عدم اشتغالهم بالحديث عدم اشتغالهم بالفقه والناس مرتبطين بالناس بما لا بالعلماء بالفقه والحديث ومسائل هذا وهم يشتغلوا بهذا بل يحتقرون المشتغل بالحديث ولا يرونه شيئا بعيد من أسباب كذلك عدم قبول الأمة ده. نعم أو أو لا اعرضوا عن الحق فهو كفار فنكمل يروني يعني ما يذكر انه كان لا يرى لا يرى عمرو بن بيت لا يرى الا سبيل صحابي مسلم ونبقيه كفار عنده نعم لانهم لا يتبع الحق لما بعضهم لن يتبع عليه وبعضهم عليه قبل التحكيم وتأثيرهم فكر الخوارج وهذه الأسباب المعروفة عند الضلال يخذ انه لم يتبعوا الحق فهو عوضهم عن خلال كفارو علي <واصحاب بحاجة> بعضهم بعضهم بعضهم كفارو <علي>. ايه <أسحاب بحاجة> هم المؤمنين قطعا عندهم هم المؤتزلة نعم بس جزائكم الله خير بهذا اخواني ننهي او استطعنا ان نكون فكرة عامة عن الاعتزال قديما وحديثا وعن صوره وعن حالاته وما زال الحديث عن الفرق بتكوينها العقل العام الموافق لقضية أصل الإيمان حديث عنه متأخر وهو مكان الاستفادة فقدر إن شاء الله نتكلم عن الأشاعر إن شاء الله تعالى ويسمونه كثيرا هذا الأسبوع إن شاء الله سننه الفرق سننه الفرق وبعد ذلك ندخل في موضوعنا الرئيس الذي اجتمعنا من وهو مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة والحكم على المعين وحكم الطائفة أزاكم الله أخير ربارك الله فيكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نسألك ألمى نافعا ورزقا واسعا وشفاءا من كل داء نعوذ بك من فتنة القول والعمل أخواني اليوم سنتكلم عن الأشاعرة الأشاعرة نسبة لأب الحسن الأشعري نسبة لأب الحسن الأشعري ينتهي نسبه إلى أبي موسى الأشعري متوفى سنة 234 للعجاب نعم وقيلة غير ذلك بطلت في سنة 232 و 236 لكن هذا الأشهر هو الذي عليه بعض أهل التاريخ مثل بن كفير عليه ورحمة الله في إجاية هذا أبو الحسن الأشعري تنتسب هذه الفرقة إليه بحثنا عن الأشاعر يتعلق بعدة أمور ابتداء سيقسم إلى أقسام سنتكلم أولا عن شخص الأشعري من هو هذا الشخص وما هو حاله وما هي المراكز الفكرية التي مر بها أبو الحسن الأشعري نشأ مرتزليا إلى البلغة الأربعين نشأ واحد نشأ مرتزليا إلى إلى بلغ الأربعين لأنه كان في حجر رجل مرتزلي كبير شهير اسمه أبو علي الجبابي في حجر أبو علي الجبابي لعل لعلني أخطأ فقل عن أبي علي الهاشمي وهذا خطأ فهذا أبو علي الجبائي هو والد أبو هاشم المعتزلي هذا أبو علي الجبائي والد أبي هاشم الذي تنسب إليه ماذا البحشمية تنسب من فرقي المهتزل كما تقدم سابقا فأنا أذكر لعلي من خلال حديث أخطار يعني صدق لسان كما يقال يشره من تزيين في حجر أبي علي الجبائي أنه كان بـ حجر أبي علي لأن أبا علي كان زوج أمه أبو علي الجبائي كان زوج أمه لأبو الحسن الأشعار فرباه على عقيدة الاعتزال رباه على عقيدة الاعتزال كان, كان أبو علي الجبائي إذا كتب قويا في كتابته لكن في خطابته لم يكن قويا فأبو الحسن الأشعري كان خطيبا مستعا فكان يأمل أبو علي الجبائي أن يسد أبو الحسن الأشعري هذا النقص الموجود عند المؤتزلة في هذا الوقت نشأ إلى أربعين في هجري فكان مؤتزليا على فكر المؤتزلة ما تقدم لدينا نفي الأسماء والصفاء تحسين تقليح عقلي كما تقدم إقادرية في موضوع القدر ينفون الكتابة وينفون الإرادة وينفون العلم واضح يا إخوان وهكذا الأفكار المهتزلة التي كانت عندهم بعد أن بلغ الأربعين أبو الحسن الأشعري برأت عليه أسباب التحول عن الاعتزال الآن تحول عن الاعتزال نتكلم عليه بنقاط النقطة الأولى أسباب التحول لماذا تحول ابو الحسن لماذا تحول ابو الحسن الاشعارية من الاسباب الاسباب كثيرة المذكورة في كتب التاريخ سنتكدم عليها واحدة السبب الاول قال او ذكر كثير من المؤرخين وطبقات الشافعية الذين ترجموا لابو الحسن